يا ه ه ل ل ل ه ف ايها مضل له. ومن يضلل فلا هادي له ض ل ل فلا د وأشهد ي له ل أن الذين إ ه الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أيها إلا لا ل يا ا محمد شريك أن آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته و ن ا سموتن الا و أ ن ت م م ن ل م و ن يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ي ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ي غ ف ر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ف و ز ا ع ظ ي م ا أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الكلام ك ل ا م الله وخير الهدى هدى محمد وشر ا ل أ م و ر م ح د ث ا ت ه ا كل م ح د ث ة بدع وكل بدعت ضلاله وكل ض ا ل ف وكل ض ا ل ا ل ل ه و ك د ا ي م ا كما أ ق و ل ه ا على ا ل د و ا ن اقول مادار العباد ة ومادار كل خير قائم على التوحيد قائم ا على ل ت و ح يعني د ي من حقق التوحيد توحيد ا ل ر ب ي ة والالوهيه و ا ل أ س م ا ء والصفات كل ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ خ ر ى تاتي ج ي ب ل ب ع ة تأتي ب ا ل ت ب ع ي ة هذه يعني التوحيد يجرها ماذا جر تبعا شغل القاطره ة المقدمة حط تكون حط العربات و من في أشياء ما حط ء ر ا ماذا جره ا لنكين أ ا ل ق و ة إ ذ ا هذا ا ل رابطه وكل ر ا ب ط ة إ ذ ا أ ر د ن ا ه ا لا بد من التوبه وهو العنصر ا ل أ س ا س ي في كل شيء、هنا. ولهذا قال الرسول الله ر س و قال ا ل ل تبتعى لنبيه لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين ق ل و ب ه لكن الله أ ل ف بين قلوبهم أنه تنفق لو ج ي ع الأفكار وجميع أ س ب ا ب استجماع الناس و ت ل هذه القلوب مستحيل ل أ ن ا ل إ ن س ا ن مجبول هذا رايك فين هذا. إذن كما أنت ورايي أنا ر د ماذا رائق في الانديه ت و هو ح ي د ل ع ص ر معرفة بربه الأساسي الإنسان ويتأتي وهو ع ذلك, ذلك و والنهي الأمر بعد ذلك يكون الانقياد والسير ودمان ولهذا قال لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله ألف ن ه ب ي لما حققوا التوحيد وقلوبهم تعلقت بالله وصع الخير اشقال مولى عز وجل في حق الصحابة ها. محمد رسول الله والذين ماذا حق مولى وجل رسول محمد معه عز في أ ش د ا ء و على الكفار ر ح م ة ء بينه طيب هذه ا ل ش د ة وهذه ا ل ر ح م ة من أ ي ن جاءت أشقال بعدها ها؟ تراه ركعا سجدا يبتغون ماذا فضلا من الله ورضوانا شكرا فاسي ي ب د غ و ن فضلا يريدون فضلا من الله ولا يريدون فضلا إ ل ا بعد معرفته حتى يتفضل عليه إ ذ ن ر أ ي ت كيف إ ذ ن هؤلاء الرحمه ب ي ن م الرحمة نين جاءت بينهم ل أ ن قلوبهم تعلقت بمن بالله عز وجل فذاك التعلق عاد عليهم بالنور والتقارب وعاد عليهم بكل خير كما قلتها ب ا ل أ م س القريب ل إ خ و ا ن ي فيتلاق هذه الرابط ا ل أ خ و ي ة ما هي م ز ي ة نحن ا ل آ ن نراها اليوم ماذا نراها م ز ي ة هذا الترابط ا ل أ خ و ي ما هو م ز ي ة هو ماذا مفروض من الله عليك وعليه ك مفروض من ا ل ل عز عليك مزيّة تتمزّ وجل هو مفروض الله ليس لكه فيها بها من الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا رغم انفك تعيش تحت رايه ة إن عند أكرمكم ا ل ل أ ت ق ان ك م إ أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م معنى معنى ذلك معنى. احب الناس إلي اليك اتقى لله. لله لهذا قال الشخص لم تعمل الكلمة هذه خلوة جدا في هذا الباب قال المسلم يجب عليك أ ن تواليه و إ ن ظلمك والكافر يجب أ ن ت ت ب ر أ منه و إ ن أ ح س ن إ ل ي ك هذا يجب أ ن تواليه شد فيه, وشد فيه ولو ش د فيك و كان ظالمك في شيء هذه ا لازم ر ب ط ة ل ا تبقى ا ل أ خ و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة تبقى رغم انفك و ا ل ك ا ث ر تتبرا منه و إ ن أ ح س ن إ ل ي ك ويعطيك في ا ل د ر ا م م تقول له عدو الله تبغضه ل أ ن ه عاده من ع ا د رب العالمين لم يؤمن به فكيف أ ن ت ت أ خ ي ه إذن هذه الرابطة ر ا ب ط ة م ف ر و ض ة ل ا ز م ة اوجبها الشرع عليك ولهذا قال الرسول كونوا عباد الله م ا ن ا اخوانا هذا الموضوع كنا تطرقنا اليه قبل سنوات ووصلنا الى تحقيقه بعض السنوات واهلكناه هذه السنوات ظهر لي جولي العام امين من قبل كانت الجوله تقريبا في جميع النواحي وسبحان الله كانها كانت, رأ... ها كانت سؤالات في جميع المناطق نفس تقريبا السؤال متقارب سؤال. سؤال هذا الرابط هذا سؤال كانت النواحي رحنا, حلينا كان هذا كان وين رحنا؟ ونحن الموضوع كل من ونحن جميع في نتناوله ووصل إ ل ى اخواننا أ ن هذه ا ل ر ا ب ط ة م ف ر و ض ة أ ص ب ح ن ا على قلب رجل واحد و ي ن الروحه اخوه يستقبلون ا غ ن ي ي ن الروحه مترابطين متاخين لحد ذ ا لماذا ل أ ن ه ا اصبحت م ف ر و ض ة كنا قلنا انظروا انظروا ما أ س ه ل الوصول إ ل ى هذه الرابطه ة ماذا قال رسول السلام عليكم ا لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ا و ل ا دلكم على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاببتم و يولد هذا السلام حب、وضح. وعدم ا ض ح و السلام ماذا يولد مقاطعه ة مقاطعة تصبح وما جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن واضح عدم السلام يولد ماذا بغض شحناء تفارق ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار ماذا قال الرسول دب فيكم داء ا ل أ م م من قبلكم الحسد و ا ل ب غ ض ا ر وهذا الحسد و ا ل ب غ ض ا ر منين ت خ ل تخل باسم الدين بارك في هذا الزمان ورح اعطيناه لباسا عند ل ل الساق م ا قميص نصف الساق وخلن سوى ودخل الحسد باسم أ ن ه دين قال هي الحالقه لا أ ق و ل تحلق الشعر ولكن تحلق ماذا تحلق الدين إ ذ ن ف ا م ت أ خ ا ن ا هذه ا ل ر ا ب ط ة ا ل أ خ و ي ة عندما يشعر ا ل إ ن س ا ن أ ن ه ا م ف ر و ض ة عليه وعندما يحقق ا ل إ ن س ا ن تلك ا ل م ع ر ف ة بالله يصبح هذه النفس تتذلل وتخضع ط ا ع ة لمن ا لله سبحانه وتعالى وترجو من وراء ذلك ماذا خيرا كما قال المولى عز وجل في الحديث ا ل خ د س ي وجبت محبتي ا م للمتزاورين فيه وش لقين هذي بعضنا بعض هذا؟ هذا مجلس هذا هو هذا و ه اللقاء ا ل أ خ و ي وهذه ا ل إ ر ا د ة أوجب ا ل ل ه أ و ج ب على نفسه هو الذي أ و ج ب نفسه ما ح ب ت ه لمن يتزاورون في الله وللمتحابين فيه والمتجارسين فيه اذن هذه ا ل ر ا ب ط ة لما كانت من أ ع ظ م و أ ق و ى الروابط ولن تصل الى اي ر ا ب ط ة اي رابط ا ل إ س ل ا م قال الرسول ماذا لا حلف ب ا ل إ س ل ا م ما معنى التحالف أ ن يجلس هذا وهذا وهذا وهذا ندير ه مواثيق خلاص من ا ل آ ن ننصر ا ل ض ا ل م نفعل كذا نفعل كذا طيب جيني في اتفقنا اتفقنا النهار الماء اسمح انقض أنشأتها فأستطيع نقول لأنني أنا بعد لك لي لماذا؟ الأخرى ماذا؟ متى مفروضة أنقضها من الذي أن أشأت؟ لا حق لك أ ن تقوضها ن إ ل ا بشرعك ولا شرع ع ن ا ك واضح اخوانا إ ذ ن هذه ا ل ر ا ب ط ة كما قلت ر ا ب ط ة ع ظ ي م ة ق ا ئ م ة على كما أ ق و ل ه ا دائما على التوحيد و م ع ر ف ة الله تبارك وتعالى قال الرسول مالا المسلم ا ل م س ل م ا ن المسلم للمسلم كالبديان المصوص ها؟ يشدهما ذ ا بعض بعض ع ف ا ن ت ا ن ا قتحنا ل كل منا لبنه بحسب حاله ما ق ر ط ا ولا بريك كل منا لبنه كي تحط ا ل ل ب ن ا ت ف ق ب ع ت ه ا بعضا ت م س ك لجي يدفع ا لكن ط ي ح ل إ ذ ا جعلت بينها、مال. ما ذ ا ما يربطها تصبح من أ ق و ى ما يقوم فكذلك هذه الرابطه بيننا. اذا إ جعلنا لها ماذا ما يربطها هذا الدين وهذه ا ل م ع ر ف ة بالله م س ت ح ي ل أ ن يزعزعها احد أ ر ا د أ ن يزعزع هذه ا ل ر ا ب ط ة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملوك استطاع ما استطاع وكان كعب بن المال تخلف عن غزوه تابوك بنا يقول وصلنا ل أنت ان أ صاحبك قد جفاك ليهد... ليهدم هذه ا ل ر ا ب ط ة حتى تكون هشه وتسقط ا ل ل ب ن ة بعدها لكن لما كان الراجل على ع ق ي د ة و م ع ر ف ة ماذا كان جوابه ولا ي ز ع ز ع أ ح د إ ذ ن وهذه ا ل ر ا ب ط ة كما قلته أ ق و ل ه على الدوام لما كانت من أ ع ظ م ما يكون في ح ي ا ة المسلم أ و ج ب الله تبارك وتعالى م ق ا ت ل ة ط ا ئ ف ة من المؤمنين من أ ج ل بقاء ماله الرابطه ة طائفة وإن المؤمنين ا ل خ ت ت ف أ ص ل ح و ا بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى ف ق ا ت ل ا ل ت ي تبغي حتى, حتى ترجعا سفك الدماء من أ ج ل بقاء ماذا الرابط الأخوي ومنها الرجل عن بي أخيه وسوم الرجل الرجل كلها لبقاء الرابط الأخوي على على بيع بي بط أخيه أخيه أخيه وخذ وسوم سوم عن هذه ف إ ذ ا كانت هذه ضوابط شرعيه ث ا ب ت ة ق ا ئ م ة ب إ ذ ن الله تقوم هذه ا ل ر ا ب ط ة و إ ذ ا هذه ا ل ر ا ب ط ة زالت ي ع نقص ي ن الايمان وضعفه وزالت ن ق ص ه و هذه ا ل أ م و ر تربط بيننا كل شيء و ؤ د ا ه الى الفساد والهلاك ن س أ ل الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة نعم يمكننا فضل كيف يمكننا ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ ة والله بث العلم فهو ا ل ط ر ي ق ة ا ل س ل ي م ة للتعامل م ع ه واضح ل أ ن ا ج م ا ع ة عايشه بدون ضرب ترعي المال بجهل فلا بد من بث العلم ل أ ن ك إ ذ ا بثت العلم في أ و س ا ط الشباب عرفوا ا عيوبهم وابتعدوا عنهم واضح هذه ا ل ط ر ي ق ة م ا ت د خ ل معهم لا في س ر ا ع لا يدخل في س ر ا ع ة و التيما ف ي يحمد ع ق ب ة بث العلم تنكشف في ا ل ج ن ا كما قلت ا لاخواني العلم ماذا نور. نور كما قال المولى عز وجل افمن كان ميتا فحيناه وشعلنا له نورا يمشي فيه الناس فمدخونا قال افمن كان ميتا فحيناه وجعلنا له ماذا نورا يمشي به في الناس كمن م ث ل ه في الظلمات ليس بخارج منها إ ذ ن بث العلم في أ و س ا ط الناس سيتضح لهم الحق من ا ل ب ا ا ل الثاني المسترحين واضح ز جنازة إقامة صرات م في、محرم. و الله هو يراجع سرات ا ل ج ن ا ز ة في ا ل م ق ب ر ة اقتداء بمن ب ر س و ل ا ل ل ه ل م ا ص ل ى على ا ل م ر أ ة مال سوداء التي تقوم المسجد هذه الوجه ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني يروا ان ا ل ص ل ا ة المنهي عنها في ا ل م ك ب ر ة هي ذات الركوع والسجود وهذه ما هي الا قيام فقط واضح. ما دعانا هذه مقولهم في هذا فنحن نطالبهم بماذا؟ على ما يقولون لأن بماذا؟ بالتدليل ما صلاة النبي على المرأة التي على على كانت تقوم المسجد خ ا ص به لا تتعداه لغيره ومن س ل ى خلفه من ا ل ص ح ا ب ة صلوا ماذا تبعا له لا ا ص ا ل ت لماذا ل أ ن النبي قال لما س أ ل عن تلك ا ل م ر أ ة وقال أ ي ن هي قالوا يا رسول الله ماذا ماتت بليل فخشينا ماذا أ ن نؤذيك واضح. قال الرسول ما من مسلم يموت بليل ونهار إ ل ا اذنتموني يعني أخبرتموني ف إ ن صلاتي ماذا ر ح م ة إ ذ ن من كان صلاته ر ح م ة فليتفضل ولا أ ح د يستعين يقول لي أ ن صلاتي ماذا رحمه ة واضح ذ إذن هذا تمسك به قال هذا ا الدين الأولي قال الثاني به أنه لم تجد يثبت تمسك ل ا ل ل ج ن ا ز ة إ ل ا في المقبوره الا في ا ل م ص ل ة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازه في المصلى ما صلى في المقبوره ا ن ولهذا من استدل على عدم جواه الصلاه هو مطلق حديث الذي جعله دليلا هو يرد عليها الحديث الثاني نهى رسول الله يسأل معنى وهناه لأن هذا الأمر أمر تعبدي. للإنسان أن الله يخصصها هذا رسول المقبورة الأمر أمر يسأل والحمام ولم يجوش يقول ويقول الصلاة صلاة مطلقة ما بما يشاء ويقول بما يشاء في بأي شيء تعبدي فيه ولا يتكلم بها بدون علم فضل. نعم. والله هذا التفصيل يعود إ ل ى أ م ر يعود الى أ م و ر ك م اولا ن ق لك أ ن ت س ا ب ع على ما في الشريطين على أ ح و ا ل أ ه ل ك وجيرانك إ ذ ا سمعوا قلت هذا فقد لا يتعدى الشريط نفسك ولا تعطيه ل أ ح د و أ ن ت لك حصانه ن ناصر له ماذا؟ غربان بإمكان أما إذا لم تكن ة كما فكما يقول العوامل باب يجيك ماذا أما لم العوامل العوامل من الرحمة قال الشيخ إذا باب ابتعد يقول له هذه وستمح ع سد ولا تضيع وقتك في مثل أ م نعم ر لأنك ف ي هذا ممكن نعم ممكن أن تحقيق صحيح تحقيق صحيح فيه أنه يقول ا ه ذ ا ما هو ل ك أنت هذا ل ل إ م ا والمؤذن لا حولك ولا لك ولا ماذا؟ م وأنت حولك قوة <تصفيق> لك لا؟ لأن ل أ ر ليس بيدك و إ ن م ا ه و يعود والمؤذن إلى الإمام、المؤدل. أنا ق و لو ل ك ا نعم ت ر ف ا ناس ن كبار أهل الحي أهل وتخرجوا معهم في أ ي ا م م ت ت ا ل ي ة سرت و في بيت الشهر ا ل آ ن لأن الهلال يموت ب س ر ع ة والفجر يراها بسرعة بسرعة. ت تشوفوا والمؤذن الإمام يقولوا تعالى ننضرك بسرعه ع بعض لعل ما القضية وتخذوا الله هذه ي أن ا وإذا أبوا فأنت وتصلي م م مامل.. الله يرزقنا اياك زوجات الصالحات والحاضرين جميعا ك نكتب وسبحانك م بحمدك شلون الله القدر الله الشيطان